فِي مَثَانِي فَكِهَةٍ وَنَخْلٍ وَرُمَّانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمس هن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء وكذب بان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباركَ اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قاضضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسى فكانت هباء منثثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ